ومعنى اتصال اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. أبو حنك تفضل. ألو السلام تتحيه لمقدم البرنامج ولشيخ المجلس. ولكم. في الحلقة السابقة قال الشيخ كلام أنا لي ارفع صوتك اذا سمحت إن شاء الله. في الحلقة السابقة قال الشيخ كلام أنا لي عليك تعليم قال الشيخ أثمان إن الصحابة ما حد جرب عليهم الكذب وكانت أخطاء مهينة ومرخصوا أنا أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح اتهام الصحابة يعني الإفتراء عليهم وشجفهم وهم هذا طبعا مو مقبول للجميع وكذلك الكذب على رسول الله وشهادة الزور من قبل الصحابة ما دليلك؟ أنا, حب... أنا إن شاء الله إن شاء الله ما دليلك يعني تقول لأ... ان الصحابة لم يجرب عليهم الكذب وهذا خطأ ما دليلك أنا... على انهم كذبوا؟ لا لا لا أنا وضعتهم كلهم وانا لما اقول هذا الكلام انا مسؤول عنه من منهم الكلام. تقصد ان شاء الله إن من منهم تجيك ان شاء الله ولا هم ركز انا في البدايه ركز ركز لان الوقت هيحكمك هذا الكلام أنا. في نبرة تحدي او حقده <تصفيق> اطلاقا اطلاقا وانا إطلاق. اولا واخيرا مسؤول مسؤول امام الله ده ده اتفضل اتفضل اتفضل بيقول عن التصرفات الصحابه هو تفضل. مسؤول, فيك. مسؤول اي انسان وأنا كمسلم لحق أن أعرف تاريخي وعرف من يوغوب تحت توكل على الله أخي الفاضل تلك أمة قد خلت كأمة خلت بس بس إحنا اللي قدسهم رسول الله وإحنا مجبورين نقدس طيب تفضل تصر كلامي تفضل وأنا قلت الكذب وهذا أمر كبير وشهادة زور من قبل الصحابة وأنا ما راح بعيد بل تزم بصحيح مسلم نعم زين، قبر. مسلم جاب روايات في صحيح الكتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة عن أبي هريرة. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال عربي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمس لأن الضبع ضبع فيجي البعير الأجرف فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن أعد الأول وعن أبي هريرة قال إن رسول الله قال لا عدوى ولا طيرة ولا صبر ولا همل قال العربي يا رسول الله بمثل حديث يونس حديث ثالث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله لا عدوى فقال عربي فذكر بمثل حديث يونس بصاله مثل ما تشوف هناك في حوار في محاججة بين عربي وبين النبي صلى الله عليه وآله وهذا في الصح مسلم وكيف أن الرسول صلى الله عليه وآله أفهم العربي هذه ثلاثة أحاديث في لا عدوى وبعد ما ذكر مسلم هذه الأحاديث تشف الكفة الكبرى روى مسلم بسنده عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا عدوى يحدث أن رسول الله قال لا يورد بم ممرض على مصح قال أبو سلمة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 وما رآه الحارس بذلك حتى غضب ابو هريرة فرأطنا بالحبشية فقال الحارس أتجد ماذا قلت قال لا. قال ابو هريرة قلت أبيت قال ابو سلمة ولعمري لقد كان ابو هريرة يحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدوك فلا أدري أنس يا ابو هريرة أو أنسك أحد القولين لا بس غيره انتهى ويه. ثم حديث فكر حديث ثاني يثبت الكذب, الكذب مرة ثانية عن ابن شهاد أخبرني أبو سلمة من عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث رسول الله قال لا أدوى ويحدث مع ذلك لا يورب الممرض على المسح أبو سلمة يقسم أن أبو هريرة حدث بحديثين وحديث لا أدوى مذكورة بعدتها ثانية إذا كان الحديث الأول كذب فشوف شلون أبوه غير اختلف واضح واضح السؤال. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسوى سيناريو وحوار. لحظة لحظة لحظة لحظة ما سوى سيناريو ولا شيء. انتهى سؤالك؟ من الأراضي؟ يعني بدون تعليق. وصل, بدون تعليق. السؤال. وصل السؤال. علم. بدون ما تشرح. بإذن الله نجيب. نعم. لا الحديث الثاني من صحيح مسلم. تفضل. هذا الوحيد. كتاب سميان باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب رواه مسلم في صحيحة أنا أبي بكر قال سمعت أبو ريري قدس يقول في قصته من أدركوا الفجر جنبا فلا يصم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث يا أبي فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على آيشة وأم السلامة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي يصبح جنبا من غير حين فما يصم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبو هريرة فردت عليه ما يقول قال فجئنا أبو هريرة وأبو بكر حاضب ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالت أهلك قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول بذلك إلى الفضل بن عباس وقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمحه من النبي قال فرجع أبو هريرة أما كان يقول في ذلك خلاص هي أبو هريرة أرجع الحديث إلى الفضل ابن العباس واضح واضح أنا واضح. ما أعتبر واضح أبو هريرة أو نساء نعم يعني أخي وصل السؤال وكان أوله أن نقول نريد أن نوفق فهناك نعم. التوفيق نعم نعم